وادعت اكتب عزاها الشفا بحروف تجرخ يطلل مضمونها عدد الاشجار تهدي للخريفة الورا اكتب جا حزينات صيحا ريح بوصون هي المحبة كذا من قالب الواصدك مرات يا صعبها مرات يا هونها يموج قلبي ليابان القمر والدرك بلغي مهلي فضح لون القمر لونها بلغي مهلي فضح لون القمر لونها الشمس لو ادعاتي اكتبع زهر بحروف تجرى خيوط الليل مضمونة عادة الأشجار تهدي للخريفة الوراء تبقى حزينة تصيح الريح بوصونها الله خلق لكن الله بين خلقه فرق عينتني يوم باحت لي بمكنونها كامل خاف وقيت فلت بضلوع من يوم ذا بس كأت عيونها من يوم ذا بس كأت وسالب عيونها الشمس لا ودعت يكتب عزها الشفاء بحروف تقرى خيوط الليل مضمونها عادة الأشجال تهدي للخريف الورق تبقى حزينا تصيح الريح بوصونها تنعس بليان عأس وجفنها من طباك تهزي ليلة الرموش وتنثر فنونها ونشد الليل والسارق عن اللي سرق. ولوم ليلى على تعذيب مجنونها، ولوم ليلى على تعذيب مجنونها. الشمس لا وداعي اكتفى زهر الشفاة بحروف تقرأ في طليلي مضمونها. عدد الأشجار تهدي إلى الخريف، الورق تبقى حزينا تصيح صيح لحب الشمس لا ودعت يكتب في